غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب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 إن الله بالناس لراوف الرحيم قد نرأت قلبا وجهك في السماء فلن ولي أنك قبلت ترضاه فولي وجهك شطر المسجد حرام وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطرة وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَا إِن أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ أَنْتِ مَا تَبْعُو قِبَلَتَكَ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 ولكل وجهة هو موليها فاستبق الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم وحيث ما كنتم ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك ومن الله بغافل عما تعملون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 فَلَا تَنْخَشَوْهُمْ وَخَشَوْنِ وَلِأُتِمْ مَنِ اعْمَتِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِي رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّي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 ولنبلونك بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصابرين.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 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الاعنون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 فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات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 ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ لَهُ إِنَّ لَنَا كَرَّةً وَإِن فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يَا أَيُّ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 تبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أبا أنا كان أباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ورداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة, والملائكة والكتب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل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 إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فاصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَالْيَسْتَجِيبُ لِي وليؤمنوا بي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ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 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فَمَنْ لَمْ يَجْدَ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تَلَكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاقه ومنهم من يقول ربنا أت لنا في الدنيا حسنته وفي الآخرة حسنًا ربنا أت لنا في الدنيا حسنته وفي الآخرة حسنته وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا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 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم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 كانا الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه وَمَخْتَلَفَ فيه الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم الا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذن والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبركم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا, وزلزلوا حتى